غير المغضوب عليهم والضالين آمين أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهًا هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ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 وَبِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَئْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ تُنْتُمْ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 ما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تثلا عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وَعَدَ الله حَقٌّ السَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّنَا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ عَاقِبَةً مَّا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ